شبكه سما الانشاديه تقدم علمينا على رحنا على جينا جينا عشان الأقصى الغالي فقدم روحي ومالي عشان الأقصى الغالي فقدم روحي ومالي ربي يا دل جالالي للغيبة مالينا أبنينا وعلى المينة يا مراتي بعدينا دونك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا نحن يا وطني العزي قل عما بتهزهزي نحن يا وطني العمى بتهسى هسي لا بس وحيفا ويا فاولينا نينا نينا وعدنا نينا يا مراكب عاد نينا ولك بتنادينا بتنادينا وعاد يا مركب عاد تنادينا ولك يا ابصاري لا رحنا ولا جينا من يا ابويا حط الوطن في قلبي بردد دي انشادي بردد انشادي غربي ما بتتي غربي بتروح على بلادي بتروح قلبي محفورة جوا قلبي محفورة الوطن كيدو قصورة جوا قلبي محفورة, محفورة بقرتنا المحفورة بدي يا ربي يا ربي أولادي من ومعنا من عتبة ومعنا الحادن الوطن غنى من عتبة ومعنا من عتبة ومعنا وذا الحد يبت تغنى بتلاك الأفراح تنادي بتلاك الأفراح تنادي قلب الوطن داري فيها زرع واشجار فيها زرع واشجار قلب الوطن داري فيها زرع واشجار فيها زرع فيها mahlakki rabb el sama hayaki rabb el sama hayaki ya baladi ma ahlakki rabb el sama hayaki rabb el sama hayaki wallah shamt hawaak